بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ريدو حلا والذي يأتيكم عبر قناة بداية الفضائية مساء كل جمعة الساعة التاسعة مساء أغنى فقير هو موضوعنا لهذا اليوم وباسمكم حقيقة جميعا نسى الله عز وجل قبل ذلك لازم نشكره ولتني عليه ما هو أهل أن يسر لنا حقيقة هذا اللقاء وتجدده لنا في بداية هذا العام 1432 نسيت أقول هذا وكل الشكر لله عز وجل ثم للقائمين على قناة بداي الفضاءية على ثقتهم في البرنامج وفريق العمل الذي يعني جعلنا نستمر معكم لدورة جديدة وتوقعا هذا ما كان يكون بعد فضل الله عز وجل إلا بدعمكم واتصالاتكم ومتابعتكم التي كان لها بعد الله يعني هي الدعم الأول فكل الشكر لكم على ذلك المواضيع تتعدد والقصص تتجدد فأتمنى وأرجو وأنا أشعر بالفخر والشرف والأنس والسعادة حينما تكون أول حلقة في دورتنا الجديدة لعام 1432 أن يكون معنا ضيف أحببناه وأحببتمه استضفنا لكنكم لم تستضيفوه إلا في هذه الحلقة في هذا اليوم المبارك عندي لست بحاجة إلى مقدمه لست بحاجة إلى يعني مدح وثناء له لعلمي الأكيد أنه لا يحب حقيقة المدح والثناء إنه يحب الدعاء له بأن يوفقه الله وأن يسديه ونجعل ما يقوله يخرج من القلب إلى القلب فيصل مخلصا وهذا ما نتمناه فقط أتمنى أرجو أن تتصل على من تحب وتقول تابع قناة بدايه اليوم فموضوعنا أغنى فقير الحلقة الماضية بكيتم وتأثرتم من قصة حكاها ضيفنا في هذا اليوم باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد حياك الله حياك يا أهلا والله والله يا والله حيك حيك الله هذه البسمة وتلك الضحكة التي شاهدتمها على محيا الشيخ عبد المحسن هي التي نحبها وأنا ونتطلع إليها لكن يتغلى لكن اللي يتغلى ماذا يتخلى اللي يتغلى يغلى في قاموسي وقاموسي أنا معه لأن هناك ناس ما تقول إذا تغلى وتخلوا لا بالعكس يتغلون يغلون علينا ويجون إن شاء الله ويشرفوننا كما تشاهدون طبعا قد يكون هذه الحلقة فيها شيء من الإيمانيات شيء من التأثير شيء من الخشوع والله. لا بس دعونا نرقق قلوبنا بعض الأخوان وبعض الأخوات يتمنون تلك الكلمات الجميلة يعني ممكن أن تؤثر عليك إنسان ما يصلي فيبدأ يصلي إنسان عاقل والدي فيبر والدي إنسان امرأة مع الأسف ترى أن الأخطاء موجودة في حجابها في اختلاطها فتعيد حساباتها من جديد ليس عيبا أننا نختلك العيبة نبقى على خطائنا قبل هذا وكله دعونا نتابع هذا الفاصل ثم سنعود لكم إن شاء الله فكونوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم والدمه يا خياله 45 ضغط الدم اللون احمر والبصر 12 صافي Tämä ma, tämä ma, tämä ma, tämä ma. Kuulen nyt sinun laitettu ilma. Acss, laansa. Tämä kuori فجأة الدموع على قلبي ترفع يديه أشهد أن لا إله إلا الله وأنهم محقون صدقًا ثم ما إنك ميت وإنهم ميتون لكن بما ختمت الصحف قال لا إله إلا الله ثم ما olla Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ثم قده في السيارة وشتعلت بجانبه، صارت تدور من قبل زوج ما بينه وبين عنده قطعة، والله خرقت زجاج أجزاء جسمه، وأنا أقول تذكر كلامك يا من اليوم وهو يبكي يصرخ جسمه كله مقطوع، لا غنى أن تتمادى غدا عليك ينافق. شاب ثمانية وعشرين سنة أصيب بجلطة في المخ فصار لا يعي ما يقول يرمي بالكلمات كيف ما اتفق والله أن هذه الكلمات التي لا يعنيها ولا يعيها خير عند الله من ملايين الكلمات التي يطلقها من عبده من العقل. ما يقول لك إلا آية لأن ما في المخ إلا آية ثم يقول رواه أحمد ويقول حديث أتيت عنده وإذابه بملابس المستشفى ما كان مشخص لكن والذي نفسي في يده وجهه نور ما هو فيه نور وجهه نور وليس من رأى من سمع لما أتيت, أتيت عنده أحببت أن أذكره بالله عز وجل فقلت وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَقْدَامُكَ لَكْ لا والله لِلَّهِ وَمَا حَرَّكَهَا إِلَّا الله وَيَوْمَ يُرِيدُهَا سَيَأْخُذُ أَيْرِيكَ لَكْ لا والله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون حتى يجزينا على هذا الصبر أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ما هي ردة الفعل؟ نظر إليه وتبسر ثم صار ينظر على اليمين ويشير بيده يده على العناية المركزة والأجهزة والطاقة والطبية ويقول والله ما أنتم إلا أسباب أنتم أساء ثم رفع بصره ورفع الرأس إلى السماء واستشعر عظمة من هناك مستوين على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه من الملائكة له يسبحون الليل والنهار لا يفترون استشعر هذه العظم فالرأس يرتفع والدموع تدرب دقائق من الحياة أنزل الرأس ثم روها حديث عن أحمد ثم شهق شهقات وهو مطاطئ الرأس فاصل الصلاة عز وجل نحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يعني يكون أفر كلام من الدنيا شهادة لا إله إلا الله إنه عبد المسؤول أذكركم برقام الهواتف وستخرج بعد قليل للتواصل معنا وأتمنى حقيقة من يعني يتصل أو يشارك أن يكون قدر الإمكان موجزا في يعني مداخلته أو في كلامه أو في رسالته التي تحب الوصول أو إيصالها إلينا رقم الوافن الإيميل يعمل معنا على يعني مدار الساعة إلى الحلقة القادمة أرسلوا ما تريدوا هذا الإيميل الخاص بي كما تشاهدون ترسلون عليه مشاركاتكم لمن أراد الفوز بجائزة البرنامج الشهرية وهي عبارة عن لابتوب أما اليوم سنشرف إن شاء الله بتسليم هديتنا للشيخ عبد المحسن الأحمد جهاز لابتوب لكن في نهاية اللقاء إن شاء الله أترك الآن المجال للشيخ عبد المحسن الأحمد متحدثاً ومتكلما إلى محبيه عبر قناة بداية الفضائية وكذلك عبر برنامج أريد حلا فماذا عساك تقول أبو مجاهي شيء أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه ما هو أهله أبدأ بسم الله مستعين راض به مدبرا معين والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن نساوي عملي أستغفره وأستعينه على نير الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام أولا يعني نستعين بالله عز وجل لأنه إذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى وسدد هذا اللسان وهذا القلب وسدد قلوب من يستمع ومن يقول فوالله لن نخرج بشيء لكن أسأل الله عز وجل أن يتولى كل كلامنا وكل أفعادنا ونياتنا ونجعلها يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وأن يجعل هذا المجلس لمن شاهده ومن سمعه ومن تكلم فيه شاهدا له يوم يلقاه أسأل الله أن, إن يكون ناصعا في صفحاتنا يوم نلقاه عنوان الحلقة اليوم اللقاء أغنى فقير من هو هذا الفقير يعني هل الملك فقير هل الوزير فقير هل من عنده بنك فقير الله عز وجل أعلنها وكل ما جاء في هذا الكتاب فهو حق هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل عنه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فأي شيء جاء في هذا الكتاب حق الله سبحانه أعلن إعلان لكل البشرية من الملك إلى من لا يملك ريال ولا جنيه ولا قرش أعلن إعلان لكل الناس على مناصبهم وعلى كراسي رئاستهم وفي بنوكهم ومتاجرهم قال سبحانه يا أيها الناس أنت من الناس كم عندك مليون والله عندك من الناس عندك ألف من الناس عندك ريال من الناس يا أيها الناس أنتم ماذا لنا نعمة كلنا ناس ما لنا شفينا أنتم الفقراء لكل من أنا لست فقير للشيخ مابد الله وليس هو فقير لي ولست فقير لصاحب البنك ولست فقير للملك فقير إذا لمن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والله هو الغني الحميد من غناه إن يذهبكم ملوككم وأمراءكم ومدرسيكم ووزراءكم لا يحتاج إلى أحد كل هؤلاء يحتاجون كل واحد يحتاج للثاني كل فقير يحتاج للغني اللي فوقه إلا الله ليس فوقه أحد وليس كمثله شيء قال إيه شيء يذيبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ففي الجملة الكل فقراء كل الناس فقراء السؤال هنا هذا القرآن دلنا إلى كيف أن يكون هذا الفقير أغنى أهل الأرض والله يا شيخ عادل ومن يسمعني من أخواني و... من أخواني وأخواتي أعلم رجل في رمضان هذا الفائد كان في المعتكف جلس ثلاث أيام في المعتكف ثلاث أيام على آية وحده ما قدر يخلصها وش الآية هذه آية يمكن أكثرنا يحفظها لكن مشكلتنا يا جماعة مع هذا القرآن ليس قضية حفظ مشكلتنا مع هذا القرآن قضية هجر إنما هو في جانب نحفظه حافظين لكن لجأ قضية تطبيق زي الحين لما تشوف واحد في المسجد هو مسلم يقول اللهم لا مانع لما أعطيته ناظر الناس لا, لا مانع لما أعطيت حافظه بس قاعد يقول كلام بس ما مفكر فيه لا مانع لما أعطيته ولا معطيه لما منعته ولا ينفع ذا من كل جد طلع جيتها رسالة قال والله الظاهرنا المدير خطط عليك بيفسرك اللي ما يرحم ولي خير رحمه رب تنزله عنده أنا وضايق صدره المكتم بيقطعون رزقي فهو قاعد تقول لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ليش, وش... ليش يا جماعة نقول كلام ما نفكر فيه هذه هنا المشكلة توقع كل الطراب وكل هم وكل حزن إذا صرت تقول كل كلام وهذا القلب ما يعين. هذا القرآن جاء عشان يطمن قلبك يعلمك أن قضاياك ليست عند أي غني هي عند غني واحد فقط هو الله عز وجل كل الناس اللي تحتاجهم هم في حاجة رب العالمين فالآية اللي وقف معها قال الله سبحانه وتعالى فيها يمكن طبعا أقولها يقول واحد طيب ايش فيها كلنا حافظين وعارفينها يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا ضرب من اللي ضرب المثل وهو ملك بلوك الأرض ها ضرب الله مثلا رجل عبدا سبحانك عبدا مملوكا لا يقدر على شيء تخيل يا عاد دخلت قرية ولا دولة كل من يسمعني الآن تخيل لك دخلت في دولة وأن داخل شفت المشهد هذا لأن في الآية مشهدين وأن داخل في هذه الدولة أو في هذه القرية وقع عينك على عبدا مملوكا لا يقدر على شيء واحد متصفط جالس وما عنده أي شيء ما يملك يؤمر المولى اللي عنده مولاه يأمره سيده ويطبق ما يسوي شيء لا يقدر على شيء لا عنده فلوس شف الله سبحانه لما يقول لا يقدر على شيء يعني ولا شيء اصلا هو في بداية الآية قال عبدا مملوكا والمملوك أصلاً ما يقدر لكن الله يريدك أن تركز إذا فاتت عليك عبدا ومملوكا فاتت ما تفوتك لا يقدر على شيء ها؟ آه هذه الآية البعدة قال ورجلا يعني أنت قاعد طالع الضعيف في المسكين نظرت ورجلا آخر. قال ومن استغفر الله قال ضرب الله مثلا عبدا مملوك لا يقدر على شيء ومن ضرت إلى واحد ثاني ومن رزقناه منا رزقا حسنا واحد عنده الملايين والمليارات والخدم والحشم وانت شايف الثين ها؟ قال فهو ينفق منه سرا. وجهراً كم تبغى انت قال والله أبغى مليون مسكين ما عندي دين قال خذ مليون الثاني قال والله أبغى تزوج ياخذ خذ ألف الرابع قال والله أنا ما معي سيارة جاي بليموزين قال خذ سيارة فير... طيب في ناس بالسر سراً وجهراً ما أحد طلب معروض وعطاه قال هل يستوياني مثلاً؟ سبحان الله أنت قاعد طالع الحين في الدولة هذه دخل شفت المشهدين هل يستوياني مثلاً يعني انت لو محتاج شي بتوع حذا ولا هذا قال الحمد لله شوف الآية كيف يقول الله هل يستويان مثلا كل العقول بتقول لا والله ما يستوون قال بعدها الحمد لله يقول بالها من أعماق قلبك الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون حطها النسبة أكثرهم قسم أهل الأرض وكل أرضية تخيلها فرازك رأسك الآن وحط تضليل على أكثرهم لا يعلمون إيش المشهد؟ طيب وإيش المقصود من هالآية دي؟ الله يقول لك الآن لو أنت دخلت الدولة وعندك حاجة وشفت هالعبد المملوك اللي ما يقتل على شيء وشفت اللي قاعد يوزع ويعطي هذا وهذا، بتروح لمن؟ على طول بتقول ما يبغى لها سؤال يا أخي أبغى أروح لهذا، ولا أنت منتفت لهذا مرة أبدا؟ قال يا أخي ما نعملت ليش قال لا يقدر ماني بحاجة هو محتاجني لا يقدروا على شيء فعشان كده الله في الآخر الآية قال لك يستوون وبيثبت لك أنك تقول كلام بس تسوي شيء ثاني الله يضرب هذا المثل له جل جلاله والله المثل الأعلى يقول كل ملوك الأرض ما هو الناس اللي تحتاجهم الأغنية لا ملوك الأرض عندي مثل العبيد هذوي ما يقدرون على شيء وأنا اللي أنفقه منه يقول فك أنت عرفت أن هذا الملك يقدر ينفعك يا شيخ بشيء الآن ما يقدر لأنه ممكن يوعدك بكرة ويموت اليوم صح. الوزير يقدر يسوي لك شيء ما يقدر لكن ولا يقدر ي... حتى لو مات ما يقدر إلا ليني الملك اللي في السماء فمتى يكون هذا الكلام في قلوبنا أني أجي أقدم معاملة وأنا أقول والله لأنني يقدم عليه هذا مسكين لأنه هو ما يقدر يسوي لي شيء فإذا يا جماعة القضية هذه قعد قاعدت... قاعد معها الرجل ثلاث أيام يقول متى نفهم هذا الكلام أني أنا كل الناس هذول الله مغنيني عنها هنا تطلع من أفقر إلى أغنى الناس هنا تكون غني متى إذا عرفت من هو ربك سبحانه وتعالى باقي وقت شاش معي باقي وقت بس أغلب رسائل الجوال تقول الفقير لله فلان الفقير لله فلان يعني هل الناس كتبوا كلمة فقير وفقراء بناء على كلامك وتأثروا لكن هل نحن نؤمن بهذا الشيء يا محسن. أنا أنا فقراء. لما شهرنا لقطات يعني وتوقع شهاب محسن أنت بالذات وقفت على حالات يعني في لحظات حرجة إنسان تخرج روحه لله عز وجل. فتوقع من شاهد ومن يعني عاين ليس كما سمع القصة التي تليها أو التي بعدها أو ربما حادثة جديدة يعني قبل قليل وين كان هذا مشهد تمثيل يعني تتابعه ما يحيى بدمعس محسن. لكن هو صحيح في ناس يعني يمسك الله على ألسنة فلا يقولون لا إله إلا الله. هل يعني عندنا ضعف في اليقين بالله عز وجل أو وصول هذه الدرجات ممكن هذا مم. اللي الله سبحانه ذكره في آخر الآية قال بل أكثرهم لا يعلمون لا هو يقول كلام عشان كده مم. الله سبحانه وتعالى قال أحسب الناس أن يتركوا سودان. أن يقولوا آمنا يقول مؤمن بالله والله قدير وسميع وعظيم طيب وليش ما تلتجئنا الوحدة عرفت عليه شيخنا معك معك ولازم معك بعدها يقول لك لكن بس, إيه بس ولكن تحذف اللي قبلها الله سميع بصيراً حذفت هذه مع لكن لأجل هذا حبيبي الله سبحانه وتعالى لما قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وقت الرخى قال الحمد لله نحن مؤمنين بالله عز وجل والله قادر ينجيني وقادر يشفيني وقادر يسد دديني وقادر, وقادر وقادر وقادر طيب إذا وقع القضية آخر من يفكر فيها الله عز وجل تلقى يقعد شكل قدام والله يا شيخ لو تشوفه ويتشكل لك تقول هذا سبحان الله بيطلع قلبه عندي لكن تلا جاء يسجد اقرب ما يكون لله ساجد سريع ضربها وقام هل هذا فهم الآية اللي تقولنا؟ لا والله. لا والله هذا ترك اللي ينفق منه سرا وجهرا وراح للعبد المملوك اللي ما يقدر على شيء. طيب ليش للحاح علينا إحنا كمستشارين وعلى برنامج يريد يحلنا وغيره؟ أنا عندي مشكلة أنا عندي مصيبة بيتي بينها ترتعبت. هذا هذا الآن هذه أه. قضية طبعا أسبابها كثيرش. لا يعني هل معناه في ضعف ما في تو. مثل ما قلت. على عندك سجود الآن أنت بين يدي من يعني سيعطيك ما تريد. يا سلام. بعد كلامك اللي قلته. لأجل أه. هذا شيخنا الآن إذا ما تعلق القلب بالقوي. يتعلق بالضعفة الحين أنا لازم أتنفس الحين أبتنفس أبتنفس أبتنفس إذا في أكسوجين بتنفس أكسوجين طيب لو سكرت علي الغرفة هذه والاستوديو وحطيت له غاز أبكت منفسي شوي بس لازم أتنفس فأنت بتدعو وبتلتجئ بتلتجئ بس بتلتجئ لمن؟ للغني اللي ما يحتاج أحد واللي قادر وله سبحانه الحكم على كل من دونه ولا تلتجئ الواحد ضعيف يحتاج لغيره هذه القضية عشان كده الله سبحانه وتعالى لما قال أمن أم جعل الأرض قرارا يقول من اللي ثبت الأرض هذه ما يقدر ثبتك في محنتك أنت أعظم من الأرض وجعل خلالها أنهارا اللي أجرى الأمور هذه كلها ما يقدر يمشي مورك وجعل لها رواسي ثبت الأرض هذه كلها بالرواسي وجعل بين البحرين حاجزة بحر بعض و يوم أراد الله يحجزه عن المال عن العذب حجزه فيقدر يحجزك عن مصايبك ويقدر يحجزك عن عدوك ويقدر يحجزك عن من هو من تسلط عليك وهو بحر واحد ها مم. قال أئلهم مع الله تقول لا قال بل أكثرهم مم. ها عليهم وإيش الآية اللي بعدها قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي سوء بس لاحظ قال مضطر إذا، ما قال راح ومتحن المستشارين تكفون عندي ها لا، قال إذا دعاه شفت الشروط؟ الشروط طرح واضحة في القرآن ما في غبش أنت مضطر حققت 50% الخمسين في المئة الثانية وين راحت؟ إذا دعاه ولا قلبك راح منه عرف فلا أنت عرف وسطه فلا ها وين راح الله إذا ما حققت الثنتين ما تحصل لك الثالثة يكشف السوق عشان كذا مشاكل طويلة ب ب ب شكاوة كلها بثت على الأرض أرضية ما راحت فوق عرفت عليه شيخ وش قال في آخر الآية قال ويكشف السوق ويجعلكم من الضعف والذل خلفاء غني غنى فقير ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهم مع الله ش قال في آخرها قال قليلا ما تذكرون إذا سجد طقها بسرعة ومشى طيب ليش ما تتشكل الغني مثل ما تتشكل الفقراء ليش تروح للعبد المملوك اللي ما يقدر على شيء وتقعد تضيع وقتك معه وتترك وتدرون أحسن الخالقين الله فإذا عندنا مشكلة إحنا يعني الله سبحانه اثبتها في القرآن قال قالوا آمنا بأفواههم كلام جميل متوكلين على الله وعارفين الله لكن قال ولم تؤمن قلوبهم عشان كده يا شيخي أصلا إنه يعني وهذا المثال طرحت في كذا, كذا يعني اللي في الحرم المكي الشريف متى أو في المسجد أشوفه أو شاهده ساجد الله عز وجل ينتفض ينتفض هو ساجد مدة دقائق مع هذا هو أغنى فقير الشيخ عبد المحسن الله أكبر الله أكبر هو, هو أنت ما افتقرت للغني وحده يا أخي أبى الله عز وجل إلا أن يعز من انكسر غنديه وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يغني من افتقر إليه ويفقر من افتقر لغيره عشان كذا في حدث الأثر قال الله عز وجل الأثر القدسي وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض أطبقت السماء على الأرض وكسرت الجبال ودكدكت الدنيا كلها وهذا العبد معتصم بالله يا رب إلا جعلت له بينها مخرجا الجبال تدككت والمباني طاحت وسقطت وهذا العبد ما جاء شيء وعزتي وجلالي تكملت الأثر ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى ما وكله لي وراح للشيخ عادل ورسائل والشيخ ما تردون من تحولني عليه وراح للثاني والثالث وهذا المسكين الفقير وبثت كل الشكوى على الأرض وما صار شيء الدليل شاهد هل هذا القرآن هل هذا القرآن ذكر لنا أن نفتقل لغير الله أبداً والله من الفاتحة إلى الناس قال لك أدبر أمورك وبعدين إحنا عندنا مشكلة في الثقة في الله عز وجل وخلي أنا أعيد مثال يعني تكلمت عنه كذا مرة يا شيخ بس لابد نفهم المثال هذا شيخ عادل أنت عندك الآن نملة هنا في هذه الطاولة في مكان أصبعي وأنت الآن قلت للنملة هذه إذا استعنت بي والله ما أخيبك وهي نملة وهي نملة فجاءوا أربع أربعين نملة في الجهة الثانية يريدون أن يفتكون بهذه النملة وأنت قلت النملة هذه أنا الآن موجود إذا تبين تستعينين بي أنا حسبك أكفيك والنمل هذا يحمي توعدينها حتى تثبت أنت إيمان هذه النملة فيك هل بتذبح النمل وهم هنا بعيدين ولا تخليهم يقربون يقربون والله هذا المشهد في القرآن أكثر من أن يوصل فعشان الله يختبر من الله المثل الأعلى إيمانك أنت ما يخلي المصائب بعيد عنك ويدبها قبل لا يجيك الحزن خلت تقرب فتخلي النمل هذا اللي يقربون وتشوف وين بتروح هذه النملة صادق. أنت الآن صادق يا سلام ملا. هي صادقة وذلاء أما قضية قدرتك على هذه النمل الأربعين هذه أصلا ما تحتاج نقاش لأن كنت تقدر تضربهم هنا ولا, هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا متى ما أردت الأمر عندك هين وهو علي هين للله المثل الأعلى سبحانه، فعشان تختبر الآن إيمان هذه النملة خل هذول يجربون، عشان كذا الله سبحانه وتعالى ما طلب من ما طلب من إبراهيم أنه يعني يؤمن فيه، ثم أول ما أشعل النار طفاها الله عز وجل لا أشعل النار يجربون، ثم مسكوا إبراهيم يجربون، إيمان ما تزعزع، ثم ربطوه وكبلوه وضعف في جنيق ويشوف النار قدامه الآن يعني ما فيه يعني ثم ما الله سبحانه وتعالى أنجاه الآن ألقي في النار وفي الأثر اللي فيه مقال أن جبريل جاء بـ بـ على صورتها عليه السلام 600 جناح تقول عائشة رضي الله عنها في البخاري جناح واحد يسد الأفق تخيل يجيك واحد بهالعظمة وقال لك من حاجة يا إبراهيم تبغى بطرف جناح أطف هم نارهم؟ هو اجتثت سبع قرى لقوم لوط اجتثتها فجعلنا عليها بطرف جناح من 600 يعني مهوب خمثمئة وتسعة وتسعين شاغرة خمثمئة وتسعة وتسعين وبعد يعني طرف جناح اجتث سبع قرى وفي رواية 14 قرية فيقول له ألك من حاجة يا إبراهيم القلب ما تعلق أنا أعرف اللي خلقك يعني أنت الآن عندك شبتمئة جناح وكبير أنا أعرف اللي أكبر منك جل جلاله أعرف اللي خلق هذه الأجنحة كلها أعرف اللي أصلاً أنت لن تستطيع تساعدني إلا بحوله وقوته أنا ما تعلق قلبي بأحد عشان كده قال أما منك فلا أنا أقوى منك شيء أنا أعرف واحد أقوى منك لو قلتك ساعدني وربي ما أراد يعرف عبد المملوكا لا يقدر على شيء ها ويعرف هل يستوياني مثلا يعرف من يطلب فقلبه ما تعلق بأحد أقل من الله عزل أبدا فقال أما منك فلا, فلا وأما من الله فنعم حسبي الله يقول النبي سلف البخاري قالها إبراهيم وهو قال حسبي الله لكن حسبي الله ما لي الله لا حسبي الله ونعم والله الله أنه نعم ربي أنا أعرف من المتوك عليه قال حسبي الله ونعم الوكيل فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لأجل هذا أول ما ألقي إبراهيم النار برد وطلع منها من, من الذي يتكلم معه؟ عازر والد إبراهيم أول ما رأى إبراهيم طلع بين هاللهيب النار اللي كانت تلتقط الطيور من السماء وطلع منها إبراهيم ولا في شيء قال نعم الرب ربك يا إبراهيم إذ أنجاك إيه والله نعم بعض الناس يقول حسبي الله ونعم الوكين ليش تقولها كذا تقدر يا شيخ عالم تقول أنا والله ما أعرف للملك عبد الله بس والله ما أعرف له لا تقول تعرف الملك عبد الله ها طيب ليش نقول ما عنده إلا الله والله سبحانه وتعالى هذا قد في قلوبنا لأجل هذا يا شيخ هي القضية في قضية ثقتنا في من هو الله لأجل هذا الله سبحانه وتعالى دائما يجعل قضية مثل قضية النمل يقربون عندك والأحزان تجيك حتى يطلع الإيمان اللي في قلبك أنت فقير لهم ولا فقير لي أنت فقير لمن هذا التوحيد لكن من هو يا شيخ يقول الكلام هذا ويسويه هي, هي القضية هنا ولا ال ال ال ال اليوم أقرأها والله في في الجامعة أقول سبحان الله في سورة الكهف يعني أطفال فتية 13 إلى 20 أطفال يعني 13 أعمارهم سنة وطالعين شف, شف أغنية هم أول ما أطلعوا قالوا ربنا آتنا من لدونك رحمة نحن لا مسكن ولا بيت ولا يدرون ويروحون ناس طاردين يذبحونه ما في شيء يعني آتنا من لدونك رحمة وهيئ لنا والله ما ندري هم بيصيدوننا الحين ولا بعد شوي ولا بيقطعونا ولا بيصلبون ما ندري لكن والله اطلعنا لك يا ربي ربنا آتنا من لدونك رحمة وهيئ لنا أنت اللي سبحانك تقدر تهيئ لنا من أمرنا رشدة الآن يا شيخي هم وين هم؟ في الكهف فسبحان الله أنت اللي بغيت تحمي ناس بتحطهم في مكان آخر مكان بتحطهم فيه الكهف ليش؟ لأن ما له باب يعني هذه مصيبة أصلاً يعني الكهف خطر وشوف الله عظيم إذا أراد أنه ينجيك ما يجعلك في ظروف زينة يجعلك في ظروف أسوأ الظروف في العالم عشان يثبت سبحانه جل جلال جلاله يطلع يعلمك أن تفتقت بمن فأنت لو بتحمي ناس لازم تحطهم مكان لازم فيه باب لازم ليش أقول لك ليش يا شيخ عادل حضرتهم عشان يطمأنون عشان يطمئنون وبالذات عشان إذا ناموا ما حيدخل عليهم هم نايمين الله عظيم يقول أنا بحطهم في مكان ما في باب وبخليهم ينمون واللي يقدر يجيهم يجيهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ف ضربنا على آذانهم شوف وإنه مشكلة عندنا يا شيخ عادل إننا نجي نقول يا رب مثلاً عابني هالقضية أطلب مسألة من الله سبحانه وتعالى ثم أطلب أنا الطريقة اللي تجي فيها يا أخي إنت شدحبك طريقة هذه إن طلبت أبغى هالأمر ما هي شغلك شغل الله يا سلام القضية ما, ما هي وهذا مشكلتنا الحين يا يا يا أما ما توكن على الله ولا قلنا بنتوكل على الله، بس أنا ما نبغاها كذا يا رب، أنا نبغاها تصير كذا أجل أنت يعني ما عدت تفقيراً، أنت خايج، سوها أنت بنفسك كيفك؟ أي نعم، عشان كذا، إيش معنى التوكل، توكل هو سكون القلب مع تحرك الجوارح أنا قاعد أسعى وأقدم وظيفة وسوي، و... لكن ما أندل أحد، قدمت صح الوظيفة لك، قدمت معروضة عندك، لكن والله ما تعلقت فيك وأدري أنك مسكيناً إذا ما عمرك ربي ما بت ما بيمشيها يعني 13 معروض يقدمون يقبل منها اثنين والله والله إن اثنين دولي والله هنيوقع لك عقد ولا تر ترقية في الأرض حتى يأذن فيها الملك اللي في السماء والله فالشاهد جعلهم الله قال فضربنا على أذانهم يعني مين مفروض تكومهم أكثر تقول اثنون وانتبهوا خل واحد عندكم قائم كل شوي عشان ينتبه من اللي جاب يعلمكم لا يقول الله نومكم كله ياجعلهم في أسوأ الظروف اللي من عقول البشرية وكيف يعني نايمين على قد ما أحط لكم واحد الباب لذلك قوامكم لا اللي عافظهم رب العالمين لأجل هذا قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا مو قالوا فقاموا نقول الله يهدينا بس ما نسوي شيء لا هو لازم تسوي بعدين تقوم الآن اللي صار يا شيخ عادم قال الله عز وجل وإذ اعتزلتموهم لما خلاص صح الافتقار لله عز وجل واستغنوا عن الناس كلهم وصح توحيدهم لله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم يا رب انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقة ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة وترى الشمس بدأت نشرة الرحمة أنه وين نشرت الرحمة في بيوتنا؟ من منا دعا في بيته يا رب انشر لي من رحمتك والأهلي. ها وهيئ لنا من أمرنا يرفقه فلما نشر في الكهف لن أخذ كلام طويل وأعيد كلام معيود حتى أجساء شيخ وترى الشمس أنت تبغى تنور على الناس في الكهف بجي من لمبة سراج من <تصفيق> الشمس إيه إذا اتقارت لبشر بيعطونك أكثر شيء سراج ولا لمبة ولا كشاف. ولا كشاف لكن رب العالمين جعل الشمس تزاور في قراءة وتزور في قراءة وتزاور عن كهفهم ذات صارت القضية الآن الشمس تعاملهم معاملة غير الدنيا كلها لا إلهة إلا الله الكهف هذا في الجبل له معية خاصة في واحد عمرها تفعل الشيء لا إلهة إلا هو فقال الله عزيز تتزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت رعاية خاصة تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله يتعلق قلبك بربد عليهم فقط فهو المهتد وميز من فلان تجد له وليا مرشدها ضايع يدور مرشدين من الفق الفقرا ذولي ما حد قال لك لا تشتاور ولا تستخير لكن قلبك وين وأكل واحد يعرف نفسه يعني قلبك هو أول من أول ما تجيك مصيري وشغال وانترو أول ما تجيك جاءك خبر الآن في مشكلة في حد آه من أول واحد الواجب لله عز وجل أيوة لكن هذا هو الواقع لأجل هذا الله سبحانه وتعالى لما دبر بس, بس شيخ الإسلام والقصص كتير بس نحن مبالغين في هذا الكلام اللي نقوله للمشاهدين نحن نعلقهم بالله عز وجل لجتك مشكلتك مصيبة حتى شيخ المرضى عشان تقنعني وتقنع المشاهدين معي هل المريض المقعد أحسن مني حال وأنا صحيح معافى متعلق بالمخلوقين أو بالناس الحين ما أشاهد المقعد أقول الله يعينه مسكين قلبوه ميرجعوني صار لكن هل هو أحسن مني حالا وأنا صحيح المعافى؟ أحسن منك في إيش؟ هذا السؤال نجاوب من القرآن فيه قوته مع الله عز وجل وحبه لله عز وجل وأغنى فقير حقيقي يناي شيخ يختلف القضية من قضية أجساد وعيقة وأجساد تحرك القضية قضية قلبك هذا وين يعني قد تكون مقعد, مقعد. كذا الله سبحانه لا ينظر لي الشكل. أجسادكم ولا جسوركم ولا يمكنك تحرك واحد لكن, لكن عند داخل. الله قلبك ضعيف إيمان ولكن ينظر إلى قلوبكم ينظر ل إذا جدك مصيبة تعلق بمن ينظر الله عز وجل وأنت تدعي قلبك وينه أدعى الله أنا قلبي متعلق ب مثل ما جاء في في في الآثر إسرائيل وعقل النبي عليه السلام يقول حديث عن بني إسرائيل ولا حرج لما رأى موسى عليه السلام رجل يدعو الله يدعو الله يدعو الله فقال يا ربي لأنا هذا يدعوني أعطيته يا ربي وأنت رب العالمين أعظم يعني ما في أكرم منك يا ربي هذا رجل يدعوك يعني وقت طويل وما أعطيته قال الله عز وجل أوحى إلى موسى يا موسى إنك لا تدري إنه يدعوني وقلبه مع غيري يدعيني ويقول يا رب وقلبه بس هل عبد الله بيوقعني لقناة والترجية ولا لا عرفت عليه شيخنا فهنا هذه القضية عشان كذا أحسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون يقول والله لا أخليك مثل ما جتها النملة ها وخليت النمل يقربون من عندها لين تنافضت في ناس لا هادي عشان كذا هذا أجل مع الأسف الشيخ عبد المحسن وصراحه يا اخوان كلنا فاشلين جمع الشهوات عشان كذا الله عز وجل مو كلنا لأن في الجملة في سنت لانه الله عز وجل يقول اكثر ناس اذا كان هذه مصائب وغصب علينا ورحنا للناس ايش يقول في الشهوات اللي بين أيدينا والباب مغلق ولا حد يطلع عليه الا الله عز وجل عشان كذا هذا يحتاج لقلب عشان كذا حبيبي هو القضية قضية ترجع لاحفظ الله يحفظك احفظ الله تجذث تجاهك صح. لأجل هذا حبيبي الغالي الآن من اللي خايف أصحاب الكهف ولا ولا, ولا اللي يلحقونهم اللي الحقون هنا وجهة نظره إذا إذا إذا كان هناك يعني نتيجة صح. شوف الله كيف يقدر يقلب الأمور كلها قال لو اطلعت عليهم شفت كيف. من اللي خايف الحين شوف يعني أنت تصور بعقلك الصغير أنت تهاج هذا عقل وقدرت الله إيه نعم هذا العقل الصغير الفقير صح. للناس أما الفقير لا عزب يعلم أنك ما فيدك شيء الأمل كله لله عز وجل ما, ما عندك عشان كذا الناس الآن الأصحاب الكهف خايفين بس تعلقوا بمن؟ بواحد تعلقوا بالله عز وجل فنومهم خطير الوضع هذا نايمين يعني سهل تقبض عليهم وحطهم في كهف ما في باب سهل تقبض عليهم وخلى اللي يقرب من عندهم لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارة ولا ولا ملقته وفي قراءة لم منهم رعبه. فص Allah قادر يخلي كل اللي أنت خايف منهم يخافون منك. لكن أنت وين تعلقت فيه؟ يتعلقت بشرم بشقوقك بالطول وامقضيتك بالطول والله ما بتحصلها. عشان كذا الحين هم خايفين ثم بعدين هذا الخوف الآن شوف الله كيف يقلب القضية ها خافوا منهم اللي هم خايفين منهم. عرفت علي وبعدين الأمر الثاني ما اللي كانوا مهددينهم بالقتل سبحان الله. يعني لاحظت يا شيخ. قال الله عز وجل نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا فهم خائفين يقولون وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أشنع قتلة هنا ما علقوا بعدها شوف جمال القرآن ما علقوا قال يرجموكم تموتوا لكن شف الكلام بعدها قال أو يعيدوكم ثم يعلقون قلبكم بالفقرة لكن هنا بعلقه وقالوا والله لو تعلقت قلوبكم بالفقرة ولن تفلحوا إذن أبدا ونموت نرجع معلش لحك نتعلق قلوبنا في أحد نرجع هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله يعني متعلق قلوبهم بأحد ثاني هذا ساجد عند قبر وهذا ساجد عند واحد وهذا راح عند سيد وصال وأولياء أنا أروح للعظيم سبحانه وتعالى عطني أحد أعظم من الله وأخضر من الله أروح له لأجل هذا حبيب الغالي موسى عليه السلام كان فقير بكل ما تعنيه كلمة الفقر لما خرج موسى عليه السلام من من مدين أباك تشخص لي يا شيخ أبو عبد الله حالته وكل المستمعين الآن أباك تشخص لي حالته واحد خرج من اللي مهدده فرعون يعني هو مهدد واحد قاسي شوي 70% واحد يقطع الأطفال ويقول أنا ربكم رب معاد بقا أكبر من هالجبروت أبدا فخرج موسى منها خائفا يترقب يعني باقي تشوفك والله القرآن يعلمك وأنك أنك تشوف بصوت الصورة يعني هل أنت حالك كل المشاهدين الآن اللي يشتكونوا بالرسائل هل حالك أسوأ من حال مونسو عليه السلام؟ في الحالة هذه طالع مم. الله يقول فخرج منها خائفا أنا ممكن أن يكون خائف لكن يترقب يعني متأكد لأن جاء خبر إن الملأة يأتمرون بك والله هم ناوينك نية حركوا المباحث والاستخبارات وحركوا الجيش وحركوا الحرس وحركوا الجند وحركوا العسكر كلهم الآن قبل أن أطلع مصر بنتفونك تنتيف بيقطعونك وقدام الناس عاد فرعون يعني والله أني يلعب فيك لعب فخرج منها فقير الآن للأمن خائف أن يترقب ماذا قال قال ربي يعرفون أن ينروحون يعرفون أن ينروحون قال ربي نجني ما راح يدور الأقرب بيت لبني إسرائيل هذا سبب مشفوء لكن قال ربي أول ما يذكرونه عشان كده نتعلم من الدروس هنا ربي نجني من القوم الظالمين أنت هو النمل ده ليه قادر سبحانك أنا إذا كنت أنا أقدر بالنمل الصبح عليهم ويطيرون الله أقدر مني جل جلال جلاله ولا مثلا أعلى علينا فقال ربي نجني من القوم الظالمين ثم بعدين هذا كلام الحين قبل لا يطلع فلما توجهت القاء مدين في الآية اللي بعدها وانت شوف بالصوت الصورة ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي القضية ربي ربي ربي إنا وين نروح فلان فلان فلان تيج ها صح. لا ربي ما عنده من قلب ما يعرف مساكين عبد مملوك الله يقدر ولا شيء وحتى اللي يبغى ينفعني ما يقدر ينفعني إلا بالله عز وجل قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يقول ما يدي واروح عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يعني الحين فقير للأمن وفقير للطريق ما يدي يمكن طب في ناس الملاحين ما يدي واروح ولما ورد ماء مدين مَدْيَنَ الحين واحد الحين في الطيارة يا شيخ نروح من الرياض الجدة و واحد ينتظر الوجبة و ينتظر الموية و هذا رايح على رجليه من فلسطين إلى من مصر إلى مصر. فلسطين ثم جاء عند مدين ورد ماء مدين شاف ناس وجد عليه أمة من الناس يسقون و وجد من دونه ممرأتين يتذودان قال ما خطبكما قال تاذا نسقي حتى يصل إلى الرعاء سابه أنا الشيخ متنوقف هنا مو بلا هنا فقط بس عشان وقت يا أخوان اسمحوا لي الآن قربة 45 دقيقة ما بقى إلا حدود 10 دقائق ونحن باسمكم جميعا وطالب الأخوان الآن في قناة بداية الفضائية أن يمنحوننا وقتا لأن الشيخ عبد المعسيم محبوب للكل فأنا أتمنى منه أن يستمعوا لنا وأتمنى الآن وفقناك سيكون معنا فاصل الآن أتوقف معه وقبل أن أخذ هذا الفاصل وهي عبر عن قصص يعني للشيخ عبد لعنى الشيخ عبد المحسن الأحمد وقبل ما نأخذ هذا الفاصل هذه القصص وكانت موجودة معنا في قصة سابقة الشيخ عبد المحسن هل تأذن لا تنسون يكون مع قلم بعد ذنك أول جوال في يدك هل تأذن أن تنشق قصص التي تذكرها وتحكيها شيخ عبد المحسن؟ الله يجزاهم خير وصلى ينفع بها من قالها ومن سمعها ومن من نقلها يا رب سواء على مواقع الإنترنت على مواقع الجوال على الشاتينج على الإنترنت في كل شيء الله يجعلها شاهدة لنا علينا. ما في ب... لأن ال... الله خير <تصفيق> <تصفيق> لأن الفلاش اللي شاهد شيخ عبد المحسن قبل قليل وب... ما أدري والله هو هو ما شاهده ولا لكن ولا أنا أشوف هذه عللي صراحة يعني في... في كل الشكل لذلك رجل عمي. الذي يعني زودنا بهذا الفلاش وخرج وووقطعنا القصة إنها طويلة القصة. فأحبنا حقيقة أن يكون هناك يعني دلالة لكم على مواقع التي تجدون فيها يعني قصص الشيخ عبد المحسن الأحمد وهذا من أقل الواجب الذي حقيقة نتعاون فيه لبث ونشر هذه القصص أنا أقول المؤثرة ولو تشاهدون حجم يعني رسائل الجوال اللي تقول إحدى الأخوات أو تقول تكون أرجوكم عيالي جالسين يتابعونكم قلوا قصص لعلهم يهتدون يصلون هذه أم تدعو القصص مؤثرة حقيقة وزوجه تقول تكلم وتقول زوجي ظالمني ماخذ فلوسي قاهرني ماخذ عيالي قصص للحظات الحاسمة والقصص التي لا ينساها الشيخ عبد المحسن أحمد لحظة مدد لنا خلاص وعطينا إلى ساعة العشرة والنصف يعني الحمد لله جمل الله خير دلوقتي. وكل الشكر تقع يعني لأخينا العزيز خادل العجمي دلوقتي. على يعني تفديد الحلقة ساعة ونص الحمد لله دلوقتي. الآن تابعوا معي هذه القصة مؤثرة دلوقتي. مبكيه دلوقتي. دلوقتي. دلوقتي. عشان تعرفون نعمة الله عز وجل دلوقتي. دلوقتي. هذه القصة هي مثل القصة السابقة في الحلقة الماضية أثرت وأبكت في كثير من قلوب يعني الشباب والفتيات أتى الرجال والنساء فقط لكي نعرف أن الموضوع ليس بالأمر الهين مثل ما قال الشيخ عبد المحسن الأحمد ليست المسألة مسألة أبي شوربة أبي شوربة إذا اشتبي تبي معي هذا الفاصل <تصفيق> الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُونا هذا الشاب جاء حادث لها سبع سنوات في نص رمضان هذا بكمل سبع سنوات جاء حادث عنيف سبحان ربي جل جلاله يعني ممكن يعطيك صدر كامل في بداية حياة ثم إذا بغير يكسر كسر. أراد الله جل وعلا أن يكسر صدره بضلع يكسر صدر كامل انكسر كسرتين من حاجة ثم عد يام بعدها لأن الله جل وعلا أمر تلك الأقدام ما عد تكون عد يام لها سبع سنوات ما أطاعت يده سبع سنوات ما نظفت جسمه سبع سنوات ما يتحرك فيه لرأسه الآن فيه عزة نفس ما رأيتها في الأصحى كل مرة أدخل عليه خالد تبغى شيء حبيبي تبغى شيء مش تهي شيء لا جزاك الله خير سلامتك وأنا أعلم أنه ظروفا مادية سيئة جدا وظوفة اجتماعية سيئة وأمه متوفتي عليها رحمة الله قبل الحادث شهرين وأهله في الجصيم هم هنا وحالته سيئة للغاية وجاء يوم في مثل هذه الأيام العام الماضي في رمضان ودخلت عليه في غرفة قلت له حبيبي مشتهي تهي شيء قال سلام تكفى والله ما ما اطلع لين تطلب مني اي شيء يا المدامك معزم وحلف رفع راسه قدام في السجن يفكر الان له سنوات ما اطلب من احد ترى المدامك معزم يا مجاهد انا لي سبع سنوات كلما ما مر رمضان اتذكر شيء واتمناه لكن ما ابغى اتكلف على احد احس واتذكر أحس الطعام الشوربة اللي كانت تخلح حمي الله يرحمها والله أني أحس طعمها في السمين إن كان بتسوي لي شيء جبلي بكرة شوربة حقك بيت في سبع سنوات وأنا أكل, أكل بس عشان ما أموت ما في طعم أجب لي بس حقك بيت فبلت هذا الطلب منك مبدئياً رحت جبتها شوربة من بكرة وجاب بالحافظة فرحان من خالد بدأ يطلب حطيت الحافظة عنده ورحت العناية شفت مرة يرجعت فرحان خالد بنياذا يطلب ما عنده الا عامل اسمه يوسف سوداني احسن بعض المعسلين جزاهم الله خير لا وجاءوا به فاول ما جيت دخلت الغرفة الطاولة موجودة وخالد موجود فتحت الحافظة وقلت شر وما اخذ لمسها قلت خالد ليش ما شرب قام يبكي المسأل ما يبنستاهل شورب قال اسأل يوسف يوسف السوداني اللي معه يوسف ليش ما شرب السوداني رقيق قلبا بات ما رأيت بثلاثقات قام يبكي يا جماعه المساله شوربه خالد ليش ما شربت ما عجبك قال والله ما ذقت طيب ليش قال على يوسف قلت خالد نسيت يا شيخ ما عجبك شيء قال والله العظيم ومجاهد خلني الله يحفظك قلت والله ما اروح لين تعلمني قال يا مجاهد والله العظيم اني مشتهيها اسال يوسف وانسف الطريق يقول ما تأخر ومجاهد ما تأخر ما تأخر يقول يام جبتها عندي كأنك جايب للجنة يقول تخيل عمني من سبع سنوات تحققك الآن يقول يام رفع قال لي حار قلت عطنيها قال حار قلت هات يقول يام حط الفطعة ورقبت وجاء وقرب الملعقة وفتحت فمي يقول والله اني مش فيها بطريقة ما تتصورها لكن تذكرت شيء أيش تذكر؟ قال تذكرت اني ماني مثلكم. الشباب اللي يبغوا قاتل بس تذكرت اني بعد ساعة من بعد وبعد ساعة أو نص ساعة بيجون ثلاثة يدخلون علي الغرفة. كلهم لا أبسين الأقنية. بيقصون ملابس يجزلك الله. فطايض يعزك الله يطلعون اللي طلع من الشوربة كلها عشان هالشوربة قلت مع <تصفيق> الله. الله لا ما بيسمعنا وقوات صهرين أبداً. واجعلها في طاعة. أن نحقق هذه القصة المؤثرة لهذا الأخ خالد نسأل الله عزوجل يشفيه وينعافيه وهذه الدنيا أخوة لا تصف لي أحد وصفته بقت لصفة المصطفى عليه الصلاة والسلام أنا بنفسي أقولها عندي خدمتي سأقوم الأسبوع القادم بأكمله بنشر قصص الشيخ عبد المحسن أحمد كاملة سأأخذها من الموقع وفي أشياء ما هي في الموقع فرغها بعض الأخوان والأخوات سأذكرها وسأضعها اللي هي رسالة رسالة فارغة إلى ثمانية صفر ثمانية ثمانية تسمح لي الله يجزا ما عندك مشكلة <تصفيق> وهذا حقيقة باب التعاون وأتمنى من كل من عندهم بعض الأعمال دعوية أن يبدل هذه القصص ونشرها لألا وعسى أن يكون هناك في قلوب حقيقة تتأثر ويكون فيها إن شاء الله إقبال شق عبد المحسن كثير من القصص لا تقول يعني زوجي ظلمني حتى أبنا ظلمني أو أبي بل حتى الآباء ظلمني أبنائي ما أدري يعني هل هؤلاء يشعرون أنهم فقراء أمام غني؟ دنيوي طبعا أبوهم أو زوجه أو زوجته فماذا تقول لهؤلاء أولا نقول أن تقول خالد شفاها الله عز وجل نقول أسأل الله أن يغفر له ويرحمه لأنه توفي على رحمة الله وأسأل الله أن نجعله في الفردوس الأعلى وأرجو له خيرا يعني نحسب والله حسيبه أنه رجل صالح أسأل الله عز وجل أن يكون ابتلاه ليوعى فيه منه اللي يعطيه وأسأل الله أن يجعله يا رب يجد من ريح الجنة وريحانها وأسأل الله نجمعنا يجمعناها في الارتوس الأعلى ويطهر أب قدمها المشلولة أمامنا في جنات النعيم وكل من ابتلي في جسمه وفي جسده والمسلمين آمين. الأمر الثاني قضية اللي قاعد الآن تتكلم عن ظلم الزوج لن يكون ظلم الزوج لها أعظم من ظلم فرعون لموسى عليه السلام في القصة التي تدعناها ويجماعة لما نقول القصص ليس أعظم من قصص القرآن يعني كل القصص العادية هذه يقولها بشر شافها في الأرض فكيف بقصة نحن نقص عليك أحسن القصص لكن يا جماعة نرجع نقول كلمة جميلة جدا ما يذوق العسل من ليس له لسان واحد ما عنده لسان تقول له هذا عسل طبيعي وهذا عسل صدر كلها سوا هو يبغى شيء ثاني يبغى شيء واقعي ولا شيء ما عندك لسان وهذا القرآن ما تذوقه إذا كان عندك مشكلة في القلب عشان كذا الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها إذا قال منزقين عليه بلاستيك ما يدوك شيء فيجمعنا نسأل الله نفتح قلوبنا لقصص القرآن هي أعظم موعظة في الأرض هذا الكتاب لأنها موعظة من ربكم ليست موعظة من داعية ولا من كلام رب العالمين فهذه اللي ظلمها زوجها ولي ظلمها أبوها ولي ظلمها أخوها ولي ظلمها الشيخ ولي ظلمها أفلام كل هذول الناس لن يكون ظلمهم اللي وقع عليهم أعظم من الظلم اللي وقع على أصحاب القصص اللي ذكرها الله في القرآن، فهل زوجك يعني أقسم من فرعون عليه إلى عين الله ترى؟ عليه لا أبدا واحد يقطع الأطفال الشاهد خلنا نشوف شلون طلعوا يا جماعة القرآن هذا وش وش قصة القرآن هذا؟ القرآن هذا يا جماعة نزل قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون نسأل عناش تحفيز أقام الآية تقال كذا لا لا الآية هذه قلنا لك قلنا لك فلان لما ضاقت عليه الت جاء إليه أنت سويت مثله ولا لا عشان كذا القرآن يقصلك ناس فعلوا أفعال عظيمة لله عز وجل هي لهم أنفسهم لكنها خالص لله عز وجل ويعلمك النتيجة وإيش صارت تبغى تصير زيهم تبغى النتيجة زيهم سو زيهم وأعطاك ناس ضاعوا وما يدرون من راحوا تلله إن كنا لفي ظلال مبين يوم تكشفت الحقائق يوم قيام ابنه سويكم برب العالمين قاعد نطيح عند قبر وسأل لي الداعي والثاني هذه أسباب مشروع لكن ما لي شيخ اللي يعرف الله ماي والله أسوي أسباب لكن والله لا أذكر أحد قبل الله ولا أتعلق بأحد وأدرني اللي استعنت به على ما يقدر عليه أنه لن يعينني ولا يقدر هو إلا أن يعين الله عز وجل الشاهد لما ورد موسى عليه السلام الحالة النفسية اللي كان فيها كانت سيئة مرة فأول ما دخل ورد مع أمديا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تلدان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يفضل الرعاة وأبونة شيخ كبير إيش سوى الحين جائع هو صن في حالهم هو جائع وجب ما عند بيت ما عند زوج ما عند مال ما عنده طالع ما حتى انقطع شسع نعله والتصق بطنه بظهره يعني حالا صعبة جدا ما توصف ما دقتها عشان كذا لما تقراها وانت ما تحس لا يذوق العسل من ليس له الإسان فلما جاء طيب وشلون أنا عشان أحرك معاملتي عند رب العالمين أنا سألت قلت ربي هو قال ربي يهدني إلى سواء السبيل صح وقال ربي نجني طيب عشان أحرك المواضيع هذه فلون بدأ يعمل أعمال خالصة لوجه فسقى لهما مع أننا تعبان فسقى لهما لما خلص ما قال لهم طيب وجبة أنا حين سقيتكم أنا ترى أنا جاي من وقعدي تشكى لهم ترى أنا طالع من فلسطين ومن مصر والله كل الطريق ما عندي ما قلوب ما تعرف تشتكي الفقراء طيب عشان طيب كذا باقي آية تفضل بس في روسائل كثير وحقيقة أنا قف عاجز أنا الشيخ عبد يقول في اتصالات كثير. لا بس لأن الفكرة لازم تكمل يا شيخي يعني أنا.لا بس من الشيء اللي يعني في خاطري حاز كثير واسمع حول يتكلم صراحة يعني هذا واحد يقول أرجوكم أبغى تلفون الدكتور عبدالباسط الأحمر ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا كيف أحصل على أرقام الشيخ عبد عبدالمحسن واحد يقول أبغى رقم عادل عبدالجبار نقول لكم تعلقوا بالله ويطلبون عشان كذا يا شيخ. يمكن ما هل بعد أنا... هل ما لحق علينا في البداية أم نحن فاشلين؟ لا. يمكن... شوف الأمر يمكن... لله عز وجل. طيب. والله سبحانه الله اللي يهدي. لكننا نقول ما بعد يمكن ما بعد سماع الكلام في الآخرة. طيب. أي محا... لكن أجمع نقول نحاول نختصر. أي نعم. ف... فسقى لهما توهم قدم الخدمة تعب على التعب اللي عنده وخوف على الخوف اللي عنده فسقى لهما ثم تولى. طيب، قل لهم وجبة وجبة أنت جايع، جايع من الناس فثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا من يفقر لها الناس هذا لأنت اللي مطعمهم أصلا وشا نفتكر لهم إني لما أنزلت إلي من خير الفقير ما الآية اللي بعدها؟ وفي الحرف اللي بعدها؟ ما الله يعلم إن الله هو اللي يدبر الأمور ويدبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ما اشتكل هو؟ فجاءته إحداهما فالفورية الله أمر ولو جاي عليك كيف لا سقى لك واحد و عنك شيء خلاص رحت البيتكم و نسيت الأمر لكن الله عز وجل حرك الأرض حتى الآن يو يو يو يستغني هذا الفقير لأنه قال كم مرة قلت يا شيخوان ساجد ربي شوف البطل ما قرر بوجبة اشتت من دخله منفسنا نبغى نبغى كذا وبغى كذا وبغى كذا هو قادر يعطيك كل شيء بقول أنا فقير لك بس. ولا ينقصه شيء أي لاحظ قال ربي ما قال ربي أعطني وجبة زوجني سكنني قال ربي إني أي شيء اللي تنزله لي لان فقير لك وحدك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليش لي طب أنا ما طلبت منكم شوف الله كيف يغنيك بدل ما تصير أنت الطالب أنت المطلوب مطلوب حتى تكرم ليجزيه، كان ما قلت لكم شيء، ما قلت وعطوا نجبة وجاء ولما جاء، أول ما جاء بدأت الحين الفقر للأكل خذ أكل فقر ليش للعمل وظيفة ما عندي وظيفة وفقر للزوجة ما عنده وظيفة صح؟ طبعا. وفقر للأمن خايف يقول له نجوت، لا تخاف نجوت من القوم الظالمين مو وانت قلت يا ربي نجي من القوم الظالمين الحين نجوت تراك فالآن وجبة فقير أستغنى بالوجبة أم خوف استغنى طيب زواج ما عنده زوجة قال إني أريد أن أنكحك يعني الحين صار الناس هم اللي يطلبون عليه هم اللي يعرضون عليه شفت كيف إذا افتقرت الله واحدة هم اللي عرضوا عليه حين يقول له أنكحك طيب الآن تزوج شو بقى بقى وظيفة ما عنده وظيفة أطلع على الانترنت وشوف أكثر عقد في العالم خمس سنوات جاء عقد ما قد صار في العالم عش. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي آتين على أن تأجرني ثمانية حجج وتكف بكم ملها عشرًا فمن عندك الحين يقول لك سنة ونجدد لك أو ما نجدد لك لكن شوف كيف الله عز وجل إذا أغني لكن وشاف وشوه هو تبي تأخذ اللي أخذ والله ما تاخذ دور رقم المسكين الضعيف ولا دور المسكين الضعيف أي والله كلنا ضعفاء كلنا ضعفاء فكيف إذا افتقرت لله عز وجل آخر ثانيتين في قضية سالم عبد الله بن عمر هذا الغني غني ما عنده فلوس جد عمر بن مخطّب رضي الله عنه وارضاه دخل الحرم صلى ودعاء دعاء ما ندري عنه إيش كان فجاء الخليفة في ذاك الوقت خليفة تحت 27-25 ثمانية دولة فقال من هذا قالوا هذا عبد سالم بن عبد الله بن عمر فجاء عنده قال السلام عليك عليكم السلام والحمد الله قال ألك من حاجة ملك على دول <تصفيق> يقول لي تأمر شيء قال أما تستحي أن تعرض علي في بيتي الغني الحميد يقول أنت الآن جايني في بيت الملك وأنت مدير مدرسة تقول لي تبغى شيء أنا عند الملك الحين بست بحاجتك فقال خرج ينتظره برا الحرم، برا مسجد الحرام خارج فانتظر حتى انتهى من دعائه وخرج من المسجد وضعنا عليه من على ابطيه حطه في العائف له وجاء فقال له الآن يا سالم خرجت من بيتي أكرم الأكرمين خرجت من بيت الغني الحميد ألك من حاجة فقال له من حوائج الدنيا أم الآخرة أنت أشلع قدرتك والشيء تعطيني من نهاية هنا ولا هناك قال أما في الآخرة فلا أملك لك شيء لكن في الدنيا أعطيك ثوامال قال كنت في بيتي أكرم الأكرمين وما سألتها الذي يملكها الذي أعطاك فكيف أسألها من لا يملكها يقول أنا كنت بيته تو ما سألته إياها فكيف أسأل الحين واحد أسأل الذي أعطاك أنا أعرف اللي أعطاك يا أخي إنه مشتى ما أعرف من اللي أعطاك أعرف أنت الحين الشيخ عادل عندك خبرة في الإصلاح الاجتماعي والأسري لكن ما أعرف من اللي يقدر طب أنت روحت شيخ وتبغى نية الصلاح بيني وبين زوجتي وقعدت أشيك تكلم قلبها في يد الله وقلبي في يد الله وقلبك كنت في يد الله طيب ليش ما أخترها وروح لله هذا هو الصحيح يعني ليش أنا قاعد أضيع وقتي الله ومع هذا يطالبون برقم الشيخ عبد المعسل أحمد وعيد العبد الجبار لا أدرون نحن الحمد لله تأكيد يعني جائز لا مشكلة يزول إنسان يزول يعني, يعني, يعني المؤمن يحتاج إلى أخي دائما ويسأله ويستشيره ليس هذا عيب ليس هذا يعني مانعا شرعي مثما قال الشيخ عبد المعسل أحمد في البداية لكن... الأسباب هي موجودة يا أخوان لكن دعون نقرب الله عز وجل في ركعة في سجود است بحديث أجمل ولا أكمل من الشيخ عبد المعسل أحمد لكن هي إشارة طفيفة وخفيثة الا نعود واخذت صلاه المشاهدين والمشاهدات وصلت للبرنامج استفتتح باتصال ومداخلة وأتمنى من الجميع الاختصار والايجاز قدر الإمكان الشيخ محمد النونان السلام عليكم شيخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله الله يا شيخ عاد وكلمات النصيحه نسال الله التوفيق ان يؤياتي واخواني تاملوا قال الله جل وعلا كتاب انزلناه اريك مبارك ليتدبروا اياته ما أحراني وياكم من التدبر كتاب الله عز وجل فهو يعرفنا بالله جل وعز ويعظم يقيننا بربنا سبحانه وتعالى باختصار استجابة لطلب مكتبت رعاد أقف مع قصة مختصرة يوم من الأيام جاء أحد الإخوة إلى أحد المشايخ وطلب منه واسطة بينه وبين مدير شركة فلانية قال تعرفه قال نعم أعرفه مثل يقول بالعمل يعز المعرفة تمام المعرفة قال تقصى توصل لعنده قال تريد وظيفة قال نعم أريد وظيفة تأمنوا هذه القصة قال له الشيخ والشيخ حكيم. قال لك إني أعرف شخص يعرفه ويأمره بما يريد. ليس ما يريد الأم المدير. لا بما يريد هذا الشخص. قلت لك فتعرف الشخص. قال أعرفه. نعم وأنت يعرفك. أنت صاحب الطلب يعرفك. يا الحجيت نعم يعرفك. يقول عليه. قال هو الله. كان المول أولا. ونحمى بالله. لا إله إلا الله. جل الله. هذا العم هو مسكين. قال ها كذا ها. قال أقول لك الله. أطرق باب الله جل وعز فجاء الله عز وجل الله سبحانه آن بيد قلب هذا هذا المدير وهذا الملك وهذا الأمير وهذا الوزير وهذا الصغير والكبير فطرق باب الله جل وعلا يقول ولما جاءت الصباح وصليت الفجر ذهبت إلى هذه الشركة وكل أمل بأن يتعي لي هذا ه هذه الوظيفة بهذه الشركة يقول سبحان الله تعديت المخرج المؤدي لهذه الشركة وقلت خلني أخذ يوتير أو ألف على الشارع حتى أرجع للشركة هذه نفسها يقول بهذه اللفة جيت إلى شركة أخرى، يقول يا ولد خلي أمرها، خلي شوف يمكن يحصل. يقول متى دخلت عليهم؟ يقول سبحان الله تحس مدير الشركة تحفي واستقبال مو قطع النظير. قمنا انت شو وجدنا؟ احنا ندور واحد شكلك كذا هيئتك. تعال يا أخي موجود. يقول ترى الموظفة اللي كنت موعود عليها راتبها يمكن نقول خمسة ناس. هذه يقول وجدنا لها رأي يقول راتبك أكثر سبعة، لاب. ولك بدل، وليك ماذا كير؟ سبحان الله بس لما طرق باب الله كده. <تصفيق> انت ليش بيد الله عز وجل لا, لا. يعني قلت بالشفاعات توجر, توجر. ويجزى عليه ثنوسمي لكن انا بحاجه الى نطرق باب الله صحيح. عز وجل الشيخ هو محمد سبحانه وتعالى الشيخ محمد عذرني عمي. على المقاطعه لكن ودي اخذ الله يغفر لنا أنا أحتاجك الشيخ محمد كضيف إن شاء الله لاحق الشيخ محمد يعني تعرفوني أستضيفه في كذا برنامج وسيكون إن شاء الله ضيفا عندنا في ريد حلا قريبا اتصال جديد فارس معي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أخي الله تفضل حييت شيخ عادل على البرنامج <تصفيق> ناجح كما رحب بضيفة الكريم الدكتور عبد المحسن واسأل الله عز وجل نكتبه في الموازين حسنا حبيت أدلوا بدلوي في الموضوع اليوم النصر التوكل على الله عز وجل كثير من الناس يدعو الله ويتوسل إليه ولا يكون قلبه معلق بالله عز وجل ندعو الله عز وجل بأن يفرج جهامنا وأن يشفي مرضانا وكذا فارس هنا صوتك ممكن عبرته سبقة عبارتها وهذه موجودة في كثير من الناس اللي هذه الكلمات وهذه المحاضرات والندوات أو البرامج يتأثر وهذا شيء إيجابي الحمد لله يعني أتوقع الإنسان لما يبكي من خشية عزوجة وتذكر موقف معين بالعكس كلنا فرحة نسأل عزوجة أن يرفع قدر فارس أخينا وأن يكون الحسن يعني بل هو إن شاء الله عنده حسن ظن ظن عزوجة وما أتوقع أن التجال الله وسأله أن يفرجه اللي سيعطي الله ما يريد ما خاب من رجاه ولا خاب من دعاه جل في علاه أخذ أبو سلم معي تصال جديد فضل السلام عليكم, ورحمة عليكم الله عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على أسرف المعليم أستعثم الله فخير عاصمي قد يسعد المظلوم ظلم الظالمي الله حسبي في جميع أمري به غنائي وإليه فقري أحييك الأستاذ عادل والشيخ الفاضل عبد المحسن أحمد بس الله سبحانه وتعالى أن يكتب ما قدموا في ميزان حسناتهم. الله على كل شيء قدير. أحب أن يعني أضيف على ما قيل ويعني قلت ما فيه لهذا. لكن ندلي بدلونا في هذا الموضوع. الأنبياء والمرسلين كانت يعني علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وارتباطهم بالله قدوة لنا نحن من ولا الأنبياء والمرسلين. أبو سلمة ودي بس المكان ما هو واضح. عندك الجوال في قط في تضيع بعض الحروف. ياي إعلام والله يا أمن يكون مكان يعني جيد ولا أنا أعتذر لك حقيقة الصوت واضح الآن الحين جيد تفضل أقول إمام الوحدين كما ذكر الشيخ لما أهلا والله أخوان شوف إذا في مجال يتحسن ولا طبعا متصل نأخذ اتصال جديد أخوي عوض وأعتذر لك أخوي بسم غصب عني والله أخوي عوض السلام عليكم عوض أهلا أهلا أهلا وسهلا تفضل أنت على الهواء مباشرة الآن تفضل تفضل تكلم ألو السلام عليكم ألوكم السلام ورحمة الله أستاذ عادل كيف حالك أستاذ الله يعطيك العافية أستاذك طيب الله يسلمك أستاذ عادل أنا عندي مشكلة الله يحفظك ودنا ألو أودنا بتعلي... بتعليق أفضل من المشكلة أقو عوض إذا عندك تعليق أستاذ عل... بصيده إن شاء الله ترضي الله ترضي رسوله إن شاء الله عندي بنت أخدة جت وودتها مستيش فضر عمرك وطلبوا عليه على الحضانة خمسلاث ريا ولا ما عندي استطاعة خ... طفلة خديج أه خديج صغيرة يعني ما ما اكتملت ألو أيو عمره ستة شهور طيب اليوم الواحد خمسالاف اليوم الواحد خمسالاف ريال الله يحفظك مستوصف مستشفى أهلي مستشفى مستشفى أهلي خاصة طيب الآن نستمع التوجيه أخذ اتصال جديد بعد أن نودع أخي عوض. أخذ أبو هشام معي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام شكرا لك شيخ الله ينور قلوبنا وقلوبكم ان شاء الله وقلبك يا ربي التوفيق لكم صالح الرباح انتهى اهلا وسهلا تفضل بس فقد الشيخ الماخذ بسيطه مم. وان دعاء الإنسان المؤمن المحتاج الى ربه يسبقه امور يسبقه امور ولالا هذه الأمور لا تحتاج ان الانسان مؤمن وان يصدق التعاون من الله سبحانه وتعالى يصدق التعاون من الله سبحانه وتعالى يعني مثل ما ان الانسان يدعي الله الغفور الرحيم، الودود اللطيف بعباده الخبير بهم، يعلم أن الله سبحانه وتعالى أيضا قوي، أزيز، قادس سبحانه وتعالى، والماحة بسيطة فقط أنني أطلب من الشيخ بنفسه أحمد نور الله قلبه وثبت على قلبه إن شاء الله وزاده علما وعملا إن شاء الله أنه بيننا لنا ال يعني أو معنى اسم الله سبحانه وتعالى اللطيف معنى اسم الله سبحانه وتعالى الودود ومعنى اسم الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم هو <تصفيق> الرابط بين اسم الودود والرابط بين اسم الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم واعتبر هذا الرابط بين هذين الاسمين هو محتاح, طيب. شكرا, محتاح شكرا لك أخي وهي شامل أعطيك العافية وأعتبر وأتؤكد على قضية الاختصار والإجازة في متأتصادكم الآن عاد باقي نعود ونلملم موراقنا في نهاية طيب منار معي السلام عليكم عليك أهلا وسهلا تفضل يا أختي أشكركم على برنامج الراعي وأقول لكم حينثوا جايين من السفر وتمثل و... و... شريط هذا أغنى فقير ما شاء الله وانتم جايين في الطريق يعني ايه وانتفاتت انها قصتها الدكتور اللي المرة اللي ضعيفة اللي قالها شيخ حسان اتفاتت عني الصدقة فضل الصدقة طيب. ونطلب من الشيخ عبد المحسن أني قصة طويلة هي اي يتكلم عن الصدقه و... وفي تجارب كثيرة وش قصص الشيخ عبد المحسن والله حلوة مره كل أحلى من الثاني تعبتني يا شيخ عبد المحسن شكرا اختي من اغلاطك العافيه انا قف عاجز مثل قصه قصص الشيخ عبد المحسن احمد انا ماني عارف يعني كيف يعني نستطيع والشيخ قبل هذا الشيخ عبد المحسن هل لك برنامج يتابعه كثير من التساؤلات ليش الشيخ عبد المحسن غايب والله اسمح لي اكلمك انا ساقص عليك وتحمل لي محبتك يعني <تصفيق> يعني في بعض الناس تتصل عليك ما ترد عليهم في بعض الناس تتصلون ترد عليهم طيب الناس يحتاجون يحتاجون وقبل ما تجاوبني خلها اخذ الشيخ ثواب والشيخ ثواب أبو حامد وهو منسق الشيخ الدكتور عبد الله صدحان اللي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية عن الماء والزيت أنا جبته معي بعد عندكم عشان بس يكون فيه يعني الان هذا الزيت لما عرضته والماء عرضتها في الاسبوع الماضي جت تساؤلات كثير عنه فأنا قلت خلونا نروح للصاحب اللي يعني مشرف عليه أو الذي يشرف عليه ونسأله عن هذه الأشياء التي بين يدي أبو حامد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا, أهلا شيخنا كيف حالكم طيبين الله أكبرك يسعليك طبعا بس بعطيك دقيقة تتحدث فيها عن ما تريد في قضية يعني الشفاء وانت لا تنسى يعني لكم جهد جهد جيد في دارتكم التنفيذية المركز الشفاء الذي يشرف عليه الشيخ الدكتور عبد الله صدحان وعلى الشيخ عبد صدحان يعني هو يمشي على نمط الدكتور عبدالمحسن نحمد أنه يعلق الناس بالله عز وجل وليس بالأشخاص وخاصة في قضية الرقية الشرعية في اليوم كنت يتناسب مع نغنا فقير باتحنا ما تلجأ لله عز وجل وتسأله وترجوه الشفاء العاجل هذا ما نريده وما نرجوه كلمة بسيطة تفضل أشكر الله تعالى فعالى أن صفنا في أحن. هذا المشروع الحمد لله وحي يا أخوي دكتور رب النحسل أحمد إياك الله حبيبي الله يحفظك أبو حامد شكك من الزمان شكك من الزمان ما شفتها أه حبيبي يا <تصفيق> شيخ الله <تصفيق> أبو حامد حبيب الكل زالة فيك فضل يا شيخ بالنسبة لجيك حطران هو الزع النسال كني على إجتماع طبعاً. لحظة جا خل خلنا نسال كلا الآن. الآن هذا الآن عندنا الموية طبعا الشيخ توزع مجانا جاوبني أبو حامد. نعم يوزع مجانا على مستوى المملكة. وخارج المملكة حسب معلوماتي. المملكة نعم. طيب العناوين والأرقام اللي يمكن الحصول عليها هلايا؟ العناوين موجودة في القناة. طبعا. إذا ممكن. في قناة في قناة. موزعين الأخوين موزعين محترفين الآن يكون عليها ضغط. الحمد لله. طيب في قناة أصلا اسم... في النتية في... تستخدم تا... تا... الزيت في تفتي قطرة واحدة بتقول عادل الزيت بتكلم عن بس عفوا هي موجودة على قناة شفاء ال... على قناة عرفات الفضائية نعم طبعا هذه القناة رخيئة شيخ حامد لا لا تطلع على قناة خيرية ولا رياح ولا ري... غير هذا كلها ترى الرسائل اللي فيها كل شيء مجانية والأخوة كلهم محتسبين, محتسبين. بس لا تقبض قطعتهم و... وإذا في من أراد أن يساهم في شيفة قناة شيفة وتبناها ولها الأجر في فتحة دكتور عادل, عادل تقريبا 500 ألف سنوات نص مليون نصف مليون, طب مليون طبعا الحمد أهل الخير توافدون عليكم شيخ أبو حامد وهذا شيء طيب ولا مانع من دعم تلك المشاريع التي نتمنى أن تكون موجودة طيب شيخ أبو حامد ابن شيخ ثواب عشان أكون في الصورة مع صح. الناس يعني الزيت استخدام وطلقة استخدام أتم ذكرتهم لها يعني شروط مهمة لابد منها لإستفادة من الزيت وذكرها الشيخ الدكتور عبد الله السدحان أو ستعتقد جازما إن استفادة من الله سبحانه وتعالى وهذا جيد وهذا مهم وهذا شيء مهم ومتفق عليه نعم أيضا توضع قطرات على مكان الألم لا تكسر قطرة في البركة ما في ولا في الزيت ممتاز. ولا في أضعقنا في البركة في كلام الله سبحانه وتعالى ممتاز. طيب أبو حامد عشان بس الوقت واسئلة كتير جأت في الأسبوع الماضي وتتناسب في طرحها عليكم طبعا بالنسبة لقضية المنتدى شفاء على الإنترنت توجد عيادة إلكترونية داخلية في نفس في الموقع أنا عن نفسي شرفتني كنت أحد عضائها وأدخلها الحمد لله شيخ يعني أبو حامد بحكمكم دير تنفيذي لي لماذا التسجيل فقط والدخول إيش ما تكون مفتوحة؟ إنه عندنا قلة في المعارضين. المعالجين في, في العياج للصدافة طبعا في فترة الماضية العلاف من المرضى سبحان الله استفاد منهم الكثير وتحسن الحروب على المرضى إلا القلة هم لا يستطيعون أن في الموقع عن طريق البلعام لكن إن شاء الله إنه قريبا يكون تحديث تطوير الموقع أذن الله. في زيارة دكتور عادل لا أحد يبحث عنه إذا ما وجد مثلا في جدة م. أو في مكة أو في أي منطقة أخرى يأخذون الزيت بس كلام الله نور لا ينقطع. الحمد لله. أُصر عليه مرة أخرى. زد عليه بس. وتؤيد يا أبو حامد الإنسان يرقي نفسه بنفسه. أكيد هذا. وأنتم أبو حامد يعني وأنا أشهد لك وشهد لك أبو أبو مجاهد أنك لست يعني بقليل من المواقف لش وقفت عليها. رقيتها كثير ما شاء الله وعالجتها كثير بعد فضل عزوجل وجل وأمره ومع ذلك وأنت أبو حامد تطالب أو أقولها بصراحة شيخ ثواب تطالب لا لا تطالب الناس أن يكونون متعلقين بالله عز وجل نعم يا شيخ هذا صحيح نحن بالله سبحانه وتعالى أول ما وشفاء بيد الله طيب طاقي نفسه الذي يرفع في الزيت أو حلة أو الرقاة والله بعض الرقاة اللي أن يحتاجونها سبحانه جل آخر سؤال شيء أبو حامد روقية الدكتور عبد الله صدحان زالا خير التي يعني موجودة في شيء كسيت أو موجودة على النت أو موجودة في بعض خدمات الجوال هناك بعض الأخوان عندهم خدمات جوال يحبون ينشرونها للناس لكنهم خايفين يقول الشيخ الدكتور عبد الله صدحان يبغى حقوقها فما ما عن الكلام هذا وهذا ما صدحناه من قناة كيفا ولا من نفس الموقع وهذا اللي أنا أعرفه هي لكل مسلم أبد. يعني رقية الدكتور عبد الله صدحان من أرادها فإنه أبدا ما الله عنه خرج زائر يعني لو لو أنا أردت أن أنشرها عادي الأشخاص في قناة داخل بداية ينشروها عادي أبدا ينشرها الشيخ بيد الله وجهك وجدت الدكتور صدحان وبلغ التحايا والسلام ودعوات الناس له الله يجزاك خير شكرا أبو حامد الحقيقة هذه يعني جدا يعني جيدة وهذا وهذا ما نريده في مشايخنا كل نكسب يعني قضية العلاقات معوناس لا نعرف منهم مجاهيل الحقيقة ومثل ما قلت لكم التواصل إن شاء الله سيكون مع الشيخ ابو حامد عبر ما ذكر من تواصل أرقام أو من قناة شفاء ومنتدى شفاء الشيخ عبد المحسن أحمد الآن الوقت متاح هو لك شهادة اتصالات الناس هناس آخر شغل نزل لك من من تساؤلاته أشي بس أجاب ما أغني فقير إذا آخر شيء نزل للدكتور محسن ال أحمد فقير التوزيع خيري الكميات موجود وغريب شخص ما شاء الله تبارك الله السعر الأشرط الموجود عن شخص عبد المحسن تكسبونه وما تكسبونه أنا ما أدري لكن بعض الناس يقولون أنهم لا تجار ولا يتأيت أي تجار إذا كان تكلفة كلها هلالات ما هي تقسمها على البائع تقسمها على المكتبة تقسمها على ناس الله يجزيهم عن خير الجزاء هل هناك محاضرات أو دروس باقي لشخص عبد المحسن الأحمد موجودة؟ ولا ولا بتغيب عنه؟ أنا خافت تغيب عنه. في الموقع في كل جديد <تصفيق> موقع على النت يكتب في جوجل. عميك عميك موقع عبد المحسن الأحمد فيجد جميع المحاضرات أول بأول. إيه. جاي. هل تشرفوننا قناة بداية أن كل الشيخ برنامج مستمر في قناة بداية إذا وافقت. شرف, شرف لنا الله. أنا أنصحه في قناة بداية الشيخ قال شرف لنا مسكوه. خلوا يفيد الناس وما أدراكم خلوا عطوا ريدو حلا عطوا قضايانا قضاياكم وانا خلوني أتركوا ريدو حلا وريح ولكي شيء عبد المحسن تفضلي إذا تريد تختم بشيء الله مستعان الآن كم الوقت 12 دقيقة أنا عطنا 8 دقائق لك والباقي طيب طيب يقول كلها 8 دقائق لك 6 دقائق تفضلي. طيب الآن قضية اسمع حوارك مع الشيخ أبو حامد الله يجزاكم خير الحين لو أنا مرض وجابوا لي جميع الرقات أحسن, أحسن الرقاة في العالم هل رقيتهم علي يقبلها الله عز وجل أعظم الرقية في نفسي لا كده رقية نفسي أفضل لأن الله عز وجل ما قال في القرآن قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه من المضطر أنا ولا هم أنا إذن أنا مضطر ليش يجيب أحد يقرأ علي واحد يقول هذا حرام لا مو حرام أحد. لكن أقسم بالله لو اجتمع عليك رقات الأرض كلهم لن تنفعك الرقية مثل لو أن واحد عندهم جمعين رقات كلهم واحد ورو... كل ساعة واحد كل ساعة واحد واحد جالس يقول يا رب أنت قلت أمه يجيب المضطرة إذا دعا وأنا يا ربي أبرقي نفسي وأنا مضطر وأ... وأبغاها منك سبحانك أنت حسبي ونعم الوكيل أقسم بالله لا يخيب الله هذا لأجل هذا القصة اللي ذكرتها الأخت هذه ذكرها الشيخ محمد حسان حفظه الله في منطقته هو امرأة غاب زوجها لسبب الله أعلم بس, بس, بس إيه غاب زوجها وهي فقيرة جدا ماديا لكنها غنية والله وعندها أبوها الشايب فتقول في إحدى الليالي صارت ثارت الحارة البنت بنت صغيرة عمرها سنتين أو كذا صارت ثارت عليه حرارة تقول في الوقت في وقت متأخر من الليل وما عندي أحد أصلا ما عندي فلوس حق عشاء تقول ما تعشين لذلك الليلة وما عندي فلوس حق التكسيلي وديني للمستوصف عشان عالجتها بعد الله عز وجل ولو وديتها مني حاسب حق العلاج ما عندي شيء تقول فتذكرت قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا أما أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا ذكرت رآية كلها وقلت والله أم على الله والله ما, ما مع الله أحد تقول فجئت بالسبب والتوكع على الله أزل السبب تقول ما عندي مخفض حارة علاج فأخذت لي ماء بارد وحطت فيه قماش حطتها على البنت وتوضأت وقلت الله أكبر أيو والله أنه أكبر من المستشفيات والمستوصفات الله أكبر الحمد لله ما رب الحالي لا رب العالمين كله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والله سبحانه وتعالى يقول ولعبدي ما سأل هذا بيني وبين عبدي سبحانة فساجدت تقول أقول يا من يجيب المضطر إذا دع أنا مضطر لا عشا جايعين وبنتي أرب بارتش تشفيها فجاءت تدعو الله عز وجل صلى سلمت بعد الركعتين تقول لمست القطعة القماش حارة من البنت شدت حارتها حطتها في المويه مرة تانية حطتها على البنت والله أكبر تقول صليت كم ركعة لا بيطق إلا الأب لبس جلابية شايب مين؟ قال الدكتور. دكتور ما حتكلم ما عند ما هتكلم دكتور. تقول ففتح الباب اللي والله معاه شنطة دكتور جايب سماعات هذا. قال فين البنت؟ تقول أنا ووالدي على أوجهه استفهام علامات استفهام وفي حال لا يعلم الله عز وجل نسيت مرض البنت الآن. وش ها وش هذا؟ انسى ولا جني ولا؟ فدخل كشف على البنت وكتب الوصف الطبية وأعطانيها. تقول فجأة أعطوني فلوس. حسابه كذا. قلت ما معي الفلوس تقول بدأ يرعد ويزبد ما بقى كلمة تسب إلا وقالها قال الآن تصنعوا عليه في, في, في آخر الليل وفي هذه الساعة وتمسخرون عليه بقى أن تقول ما معي الفلوس قالوا يا جماعة ما كلمناك ما كلمناك من الناس قال أنتم تصنع علي أنتم مش راقبوا كذا قالوا إحنا ما عندنا تلفون أصلا شوي إلا الجيران اللي في شقة الثانية يطلعون سمعوا الزعاق يطلعوا قال دكتور أنت فين الشقة هذه فراح وعالج البنت ورجع فقال شوف والله ما جابني الله لكم غلط أنا غلطان هكذولا مب... ما جابها صدفة قال وش قصةكم من أي ألف للياء قالت والله وضعنا كذا فراح ونزل وجاب لهم أكل ثم راح وجب وص... الوصفة وجاء قال شوفوا هذا مبلغ للشهر هذا وكل شهر بعطيكم يا والله ما جابني الله لكم هي كانت لو إن ما عفلوس راحت لكن ما بيعيشيهم سبحان جل وعلا. فالقضية عند الله. خالد ما إن الله غصب, غصب عني والله ولا شيء. حسن نعرف من قصة في قصة الآن يعني نايف أو ابن ابن نايف ودي تجي تجيب معك الهدية في هدية بنعتكية وهي يعني فوز الشقب عبد حسين لاحمد بجائزة لابتوب في الأسبوع الماضي يعطيها يعني تقبلها أهم شيء بس. زين <تصفيق> <أخير تصفيق> <تصفيق> <لخ عزل تصفيق> من ما ما جون اتصال معه أنا آسف نايف يجي والنايف نايف سيأتي بالهدية الآن. طفل صغير يعطيها الشيخ عبد المحسن لا وهذه قصص الشيخ عبد المحسن كلها جميلة وكلها يعني متابعة هلا والله عبد هلا والله والله زين الله يبارك الله حبيبي الله يعطيك الله من الله هذه هديتنا لشيخ عبد المحسن الأحمد ويحقق قليلاً جداً في حقه ولا يسعون يحقق لأن نشكره وندعو الله عز وجل له بالتوفيق والسداد جميع قصص الشيخ عبد المحسن الأحمد ستجدونها إن شاء الله في ابتداء السبت القادم من غد إن شاء الله على خدمتي اللي هي ثمانية ثمانية خمسة صفر ثلاثة هات الدكتور عبد الله الصبحان سأحاول بس أعطوني فرصة أنزلها أن في الموقع في الخدمات ثم أنشرها بإذن الله حتى الخوف قرنت بداية سأوخبرهم بالله إذا في فاصل ما أدري هو سيبقى معنا الآن أخويه شام خلاص. الآن بس أتمنى تشاهدون هذه اللقطات وهي لقطات دعوية لنا لوالدنا خادم الحرمين الشريفين أن يشفيه وأن يعافيه أمنوا على هذه الدعوات المباركة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته